في الدنيا والاخره وين انا إن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء إن الله عزيز حكيم ولا تنكعوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركتي وله عرب قم وذاكم وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكٍ وَلَوْ آجَبَكَ أُولَٰئِكَ وَمَا أُبَيْنُ إِلَّا دَنَتْهُ الْمَأْفِيَهُ أَنْتَ بِإِنِّي وَيُبَيْنُ أَن لَئِنْ أَنُونكَ عَنِ الْمَقِيض قُلْ هُوَ أَفَافٌ بَدِيلٌ نِسَاءٌ فِي الْمَقِيضِ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب توابينا ويحب الظلم تطهيري نساؤكم عصلكم تُحَطُّكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدْ تَمُولُ أَنفُسُكُمْ وَأَن تَقُولُوا هَوَى لَمُ أَنَّكُم مُّلَاكُ وَأَنشِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَنَازَعُوا اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ